بعد أن ذاع صيته في البصرة، استدعى الخليفة سيبويه إلى بغداد عاصمة الخلافة والعلم للمناظرة مع الكيسائي ممثلا عن المدرسة الكوفية.